بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاى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 116. وهل أتاك حديث موسى 117. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آلست نارا 118. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا تاب ودني تاب ودني واقم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 انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لنا والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل اذل على من يكفلكم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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يطغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ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 119. قال العذاب على من كذب وتولى 110. قال فمن ربكما يا موسى 111. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 112. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب ربنا ولا الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سُبُلًا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم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 116. وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى 117. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن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 وانظر الى الهك الذي ولت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لنسفنه في اليم من اسفاه انما الهكم الله الذي لا اله الا هو يَعْفُو عَنْ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهِمْ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا وَس أَلَهُم يَوْمَ القامَةِ خِمنا يَوْمَ يافَخُ فيِي الصّور وَونَحْش المُجرِمينَ يَومَئِذٍ زُرق يتَخافَتَُ بَينَهُم إن لبثتم إِلَّا بِفُم إِلَّا ش نَحْن عْلَمُ بِمَا يَقُ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 تَبِونَ ال الدغَ ل وَجَلَ وَخَشعَةِ الأصواتُ للِ الرحم فَلَا تَسْمَعُ إِلا همَمسَا يَوْمَئِذِ الَّ تََ الشَّفَاعةُ إِللا مَنْ أَذِنَ لَ رحمان وَرَوَلَهُ قَوْلا يَعلَمُ مَا بَيْنَ أيديهِم وَماَا خَلْفَهُمْ.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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه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 وَصَوَّى آدَمُ رَبَّهُ فَرَا وَثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ ابْقَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي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 مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَنبَاءِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَمًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وسبح بحمد رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك مَا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم وَارْزُقْ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَبْقًا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ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 مُتَرَبصِ صَافَتَ رَبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهتدى